الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأعتذر عن هذا الانقطاع الذي حدث في الأسبوع الماضي وفي الدرس الماضي بسبب أمر طارق وكان لا بد من شهوده وحضوره توقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه لو الحياة والكلام والبصر تكلمنا عن البصر كذلك وعن السمع تكلمنا عن البصر نعم قلنا أنه عز وجل بصير ببصر كما قال أهل السنة والجماعة لكن كما قال المعتزل وغيره سميع بلا سمع وبصير بلا بصر والعياذ بالله وهو كلام ممجود لا يقبله العقل كيف سميع بلا سمع وكيف بصير بلا بصر وهل هذه الصفة كمال لله تبارك وتعالى أن يكون سميعا بلا سمع رد عليك. هل يقبل الإنسان أن يقال أنت سميع بلا سمع أو أن يقال له أنت بصير بلا بصر او أنت متكلم بلا كلام لا يقبل أحد من المخلوقين أن يوصف بهذا الوصف المهيل فكيف يقبل في حقه من له الجلال وله الكمال وله الجمال وهو الله سبحانه وتعالى إن الله جميل يحب الجمال وما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن الحود رضي الله عنه جميل يحب الجمال في كل شيء ولهذا كانت له صفات الجلال والجمال كانت له صفات الجلال والجمال فسميع بسمع هذا هو الجمال والكمال أن يكون سميعا بسمع وأن يكون بصيرا ببسط سبحانه وتعالى والإبصار هو الرؤية بصير يعني يرى عباده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني يرى عباده وهذا الابصار من الله تبارك وتعالى له معنيان المعنى الأول رؤية الإحاطة بخلقه فهو يراهم تبارك وتعالى جميعهم من غير أن يتداخل عليه مواقعهم وأماكنهم فهذه رؤية عامة يا سبحانه هو تعالى كل شيء وهي التي قال الله عز وجل فيها وهو السميع البصير أي بطير بعادته يسرهم ويران ورؤيه خاصه وهي رؤية عفو الله عنكم يا أصحاب الجوالات ورؤية خاصة رؤية إبصار تستلزم الحفظ والرعاية والعناية رؤية إبصار تستلزم الحفظ والرعاية والعناية وهي تكون لأولياء الله عز وجل من الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين قال الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام وهارون لا تقافا إنني معكما أسمع وأرى هل رؤية الله عز وجل لموسى في ذلك الوقت كرؤيته سبحانه لفرعون وهو في سلطانه كلا الله تعالى يرى موسى عليه الصلاة والسلام رؤية يحفظه بها سبحانه بينما يرى فرعون رؤية يفجضه بها ويسخط عليه بها ففرق بين, نظر بين عين الرضا وبين عين السهل كما قيل وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدل مساوية وكله نظر على الحقيقة وكله نظر على الحقيقة وإبصار على الحقيقة الله يرى عباده على الحقيقة لا يخفى عليه شيء من أمره يراهم بألوانهم يراهم بأمكنتهم يراهم بجميع أحوالهم سبحانه قال الإمام بن قيم رحمه الله في نونيته وكذاك قد شهدوا بأن الله ذو سمع وذو بصر هما صفتان وهو العلي يرى ويسمع خلقه من فوق عرش فوق ست ثماني وهو العلي يرى ويسمع خلقه من فوق عرش هو من فوق العرش, فوق العرش وهي مسافة شاسعة بيننا وبين العرش سبع سماوات وبين كل سماء والسماء مسيرة خمسمائة عام وبين السماء الدنيا مسيرة سبعمائة عام في بعض الأحاديث خافقان الطير سبعمائة عام فكم بيننا وبين العرش سبعة في خمسمائة ثلاثة آلاف ومثمئة سنة مسيرة قيل مسيرة ثلاثة آلاف ومثمئة الذي ركبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبع حافره أين عند منتهى طرف هذا البراء أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من, بيت من مكة إلى بيت المقدس في ليلة ثم في بقية الليلة عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء أين السماء؟ فوق السماء السابعة ثم رجع هذا البراط في نفس الليلة من فوق السماء السابعة إلى مكة المكرمة كل هذه الرحلة كانت بالبراط قيل مسيرة 500 عام بسرعة البراط وقيل مسيرة 500 عام بسرعة أجاويد الخير وقيل مسيرة خمسمائة عام بالرجل الجاري الشديد العجل وقيل مسيرة خمسمائة عام بسرعة الطير في طيرانه وعلى كل الأحوال وعلى أي تقدير من هذه التقديرات فإنها مسافة بعيدة جدا ما بيننا وبين العرش ومع هذا يقول ابن القيم وهو العلي يرى ويصمع خلقه من فوق عرش كما سأتي معنا أن الله مستوى على العرش سبحانه فوق ست ثمانية ست وثمانية كان المجموع εه اربعة عشر ما هي هذه اربعة عشر السماوات سبع اه والارضين سبع اي انه يرى ما في بطن السماء الارض الثابعة يرى ما في بطن الأرض السابعة ما في بطن الأرض السابعة كم بينه وبين العرش اربعة عشر قدر. الذي في باطن الأرض الارض سبع طبقات لذلك الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن الذي في باطن الأرض بينه وبين ظاهر الارض كم طبقه سبع طبقات وظاهر الأرض الى الارض كم بينها وبين من طبقه سبع سماوات فهي 14 ولهذا قال نبينا رحمهم الله من فرق عرش فوق عرش الفوق ست سماك يعني مجموع ال6 وال8 14 طبقه منها سبع طبقات للارض وسبع طبقات للسماء والله يرى كل ذلك يرى كل ذلك سبحانه لا يخفى عليه شيء لا يخفى عليه شيء فمن يعمل منصال برة خيرا يرى ومن يعمل منصال برة شرا يرىه سبحانه وتعالى قال المصنف رحمه الله له الحياة والكلام والبطر سمع إرادة السمع من صفاته تبارك وتعالى ومن أسمائه السميع فهو سميع بسمع يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللغات على تفنن الحاجات على تباعد الأماكن والمسافات هذا في الهند وهذا في السند وهذا في وذاك في السودان والآخر في الحجاز وكلهم يسألون الله تعالى في لحظة واحدة ب... ويسألونه أشياء مختلفة وبأصوات متبايدة منهم من رفع صوته ومن أسره سواء منكم من أسر الأولى ومن جهر به كلهم اسمعوا السر والجهر عنده سواء العلانة والإخساء عنده سواء, سواء منكم من أسر الأولى ومن جهر ومن هو مستقف بالليل وسارب بالنهار كلهم يعلمهم سبحانه وتعالى وهذا من لوازم أنه الالب كونه الالب ينزم منه أنه سميع كيف اله لا يسمع خلقه هل انعقل أن يوجد اله لا يسمع كلام خلقه لا يمكن أن يكون اله لا يسمع كلام خلقه بل لا بد أن يكون اله وأن يكون يسمع كلام خلقه وأن يكون يسمع كلام خلق وإلا لماذا طلب منهم أن يدعون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إلى دعاء فليستجيبوني وليؤمنوا بي وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إذا كان لا يسمع سبحانه فلماذا يقول للعبادي ادعوني فقوله ادعوني أستجب لكم دليل على أنه يسمع دعاء خلقه دليل على أنه يسمع دعاء خلقه تبارك وتعالى والله عز وجل من فوق سلع سماوات سمع المجادلة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها الذي ظاهر منها قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله والله يسمعه تحاوركما سمع الله عز هذا الأمر حتى تعذبت عائشة المجادرة جاءت في غرفة عائشة قالت عائشة رضي الله عنها وأنا معهم لا أسمع صوتهم قالت تبارك الذي أح... وسع سمعه الأصوات تبارك الذي وسع سمعه الأصوات عائشة في نفس الغرفة ولم تسمع كلام هذه المطأة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله وتحوره بأمر زوجها الذي ظاهر منها وقال أنت عليك ظهر أمي أو كما يقول السودانين أنت عليك أرمان هذا هو الظهر فالله عز وجل سمع وأخبر نبيا وأخبر جميع خلقه أنه استمع كلام هذه المرأة حتى كان عمر رضي الله عنه توقفه هذه المرأة بعد أن كبره وشابه توقفه في بعض الطرق فيقف معها مدة طويلة فيقول له الناس يا عمير المؤمنين سقفوا مع هذه العجوز فيقول وما للا أسمع من سمع الله صوتها من سوط صوت سبع زموان فاستمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما بل نحن نحمد الله عز وجل أننا نؤمن بأن الله سمع هذه من نعم الله عز وجل ونحمده عز وجل على أنه سمع سبحانه وتعالى نحمده على أسمائه وصفاته الحمد لله أن الله سميع يسمع كلامه وأنه بصير يرى مكاننا فإذا رآنا في ضعف أولا وإذا رآنا في ذلة أعزنا ويسمع كلامه فإذا دعوناه أجاب دعاءنا وإذا استغفنا به أغاثنا وإذا لجأنا إليه أعاننا هذه نعمة عظيمة عباد الله فما بال أولئك الجهمية والمعتزلة؟ الذين يعبدون والعياذ بالله إلهاً لا يسمع ولا يرى والعياذ بالله ولما ذكر الله تعالى أمر العجل في كتابه وعبادة بني إسرائيل للعجل أنكر الله عز وجل عليهم عبادة العجل وأنكر عليهم موسى عليه الصلاة والسلام وقال أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضر ولا نفعا وفي الآية الأخرى ألم يروا أنه لا يكلمهم يعني العجل ألم يرو أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ما هو النفتوم لذلك أن الله عز وجل إذا كلموه كلمه وإذا سألوه سمعهم وأجاب دعوتهم وهداهم السبيل ولهذا في الصحيح, في الصحيح عند الإمام مسلم عن أبي هريرز رضي الله عنه إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي سمع الله عز جل قول العبد الحمد لله رب العالمين فيقول الله تعالى حمدني عبد هذا خطاب بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى فإذا قال الرحمن الرحيم قال اللهم مجدني عمدي فإذا قال مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعيل قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فحينما نقرأ القرآن في صلاتنا الله عز وجل يسمعنا ويرانا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجئين يراك الله عز وجل وأنت ساجئ ساجد له واضعا جبهتك أعز ما تملك وأشرف ما تملك لا يقبل أحد أن يمث في جبهته أو في وجهه بشيء ومع ذلك يضع وجهه على الأرض خضعانا وتذللا لله تبارك وتعالى الله يراك وأنت في هذا المنظر يراك فيغفر لك ذنبك ويراك فيستجيب لك دعائك ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد قال المصنف سمع إرادة. إرادة الإرادة صفة من صفات الله تبارك وتعالى إن ربك فعال فيما يريد كما قال الله عز وجل فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها مدامة السماوات والأرض فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشريق وخالدين فيها مدامة السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد فعال لما يريد وقال الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أردنا من الذي أراد؟ الله جل جلال أمرنا مترفيها فستشقوا بها وقال عز وجل فأراد ربك أن أشدهما ويستخرج كنزهما من الذي أراد لهما أن يبلغ أشدهما الله تبارك وتعالى وقال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أراد شيئا هو يريد سبحانه وتعالى وقال عز وجل أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبه لم يرد من الذي لم يرد الله عز وجل لم يريد الله أن يصهر قلوبه فالله عز وجل له إرادة وجميع المخلوقات أثر من آثار إرادته سبحانه وتعالى خلق الخلق هل يمكن أن يخلق الخلق بغير إرادة؟ لا يمكن من لوازم الخلق الإرادة فكونه خلق هذا الخلق بهذا النظام البديع وهذا الترتيب المتناسئ علمنا أن الله عز وجل أراد ذلك وهو يريد ما شاء سبحانه وتعالى وهذه الإرادة إرادتان إرادة كونية عامة وهي كل ما يقع في هذا الكون من خير وشرق ومن حق وباطل ومن إيمان وكفر كل ما يضع في هذا الكون بجميع السفاطيل أرادها الله عز وجل كونا ولو لم يريدها كونا لما وقعت ولا ما حدث قال الله عز وجل أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم عن الكفار وعن المنافقين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم ولو أراد الله أن يطهر قلوبهم لطهرها لكنه لم يريد ذلك لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لقبح أعماله ولسوء سريرتهم وثيرتهم فلم يطهر قلوبهم سبحانه سبحانه الإرادة الثانية إرادة سرعية تستلزم المحبة والرضا إرادة سرعية تستلزم المحبة والرضا كل ما يحبه الله أراده سرعا وكل ما أراده الله سرعا أحبه ورضي به قال عز وجل وإن تشكروا يرضه لكم ولا يرضى لعباده الكفر وَإِنْ تَذْكُرُوا يَرْضَهُ لَكْسِ وَلَا يَرْضَى لِعْبَادِهِ الْكُفْرِ أراد الله عز وجل منا شرعاً أن نعبده وأن نؤمن به وبكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره هذه أمور أرادها الله منا شرعاً شرعاً ثم من من يمتثل هذه الارادة كم تعالى فيؤمن ومن من لا يمتثل هذه الارادة فلا تعالى فمن كبر خالف ارادة الله الكونية لكنه لم يخالف ارادة الله الكونية كيف لم يخالف ارادة الله الكوينية الله عز وجل هو الذي خلق الموت والحياة والخير والشر وخلق الخير والشر ليبلو العباد ونبلوكم بالخير والشر فتنة ولو شاء الله لجعل لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ليختبر من الذي يصدق المرسلين مقال عز وجل الجاء بالحق ونصدق المرسلين من الذي يصدق المرسلين فيما جاءوا به من الذي يؤمن بالغيث ومن الذي يكفر ويتكذف ويعرض عن ذكر الله عز وجل وعن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل كونا أراد أن يكون في خلطه مؤمن وكاك وهو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كان خلقنا مؤمنين وكفار أراد ذلك أراد أن ينقسم العباد إلى مؤمنين وإلى كفار أراد لبلاد رضي الله عنه أن يكون مؤمنا وأراد لأبي الله أن يكون مشركا وبذلك يظهر فضل الإيمان أن الإيمان وأن العلو عند الله عز وجل لا ينال بالحسب ولا بالنسب إنما ينال بهذا الإيمان لولا يريد الله عز وجل وجود الإيمان والكفر في خلقه وفي كونه فكيف سيطع السمايز بين العباد كيف سيظهر شرف المؤمن وولاية الولي التقي وكيف يظهر دلوم الكاثر وارتداده إلى أسفل سافلين لا يظهر ذلك إلا بأن يصبح العباد منهم شقي وسعي قال الله عز وجل فمنهم شقي وسعي ولا تنافي بين الإرادتين فكلام ما الله تبارك وتعالى لكن الإرادة الشرعية هي كل ما يحبه الله ويرضاه أما الإرادة الكونية فيدفل فيها ما يحبه ويرضاه ويدخل فيها ما لا يحبه ولا يرضى وهنا السؤال كيف يريد الله عز وجل ما لا يحبه ولا يرضى كيف يريد الله عز وجل ما لا يحبه ولا يرضى أقول الله تعالى أحبّ أن ي ابتل عباها أحبّ أن يفسّ لي وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين الله تعالى أحب أن يبتلي عباد ولا يمكن أن يتحقق هذا الاجتلاء إلا بأن يقع في خلقه من يستجيب ومن لا يستجيب فأراد الله تعالى أن يكون في كونه إيمان وكفر لكنه لا يحب الكفر لا يرضى بالكفر يحب الإيمان ويحب المؤمنين ويرضى بالإيمان ويرضى بالمؤمنين وإن تذكروا يرضاه لكم ولا يرضى لعباده الكفر ولله المثل الأعلى الإنسان وهو مخلوق يتعاطى الدواء ليتشافى ويتداوى به من مرض من الأمراض هل هو يحب هذا الدواء المر هل يحب هذا الدواء المر لا يحب هذا الدواء المر ولو خير ابتداءا بين أن يأخذ الدواء أو أن لا يأخذ الدواء لقل لا أريد الدواء لكنني أتعاطى حينما يأخذ هذا الدواء يجبر بالسيف على تعطي الدواء أم بإرادته يتعطي الدواء أه؟ يأخذ الدواء بإرادته هل هو يحب الدواء لا يحب إذن هو يريد الدواء لكنه لا يحبه بمعنى آخر هو لا يريد الدواء إرادة حب لكنه يريده إرادة الشفاء يريده لأنه يحب أثر هذا الدواء الإنسان يريد الدواء لأنه يحب أثر هذا ما هو أثر الدواء الشفاء هل الإنسان يحب الشفاء نعم إذن هو أحب الدواء لأثر لي. لا لذاته معنا يا إخوان الإنسان أحب الدواء لأثر هذا الدواء أنه يجرغ إليه الشفاء والعافية وصفحة سبب من أشبه ولله المثل الأعلى الله عز وجل لم يريد الكفر لذات الكفر ولم يريد الشر لذات الشر كما جافت صحيح عند الإيمان مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك الشر ليس إليك مع أن الله تعالى قال ونبلوكم بالخير والشر تتنا والنبي يقول والشر ليس إليه قال العلماء لا تعافي لا تعارض نبلوكم بالخير والشر فتنة أراد الله أن يبين أنه يختبر عباده ويفتليهم بالخير وبالشر فمن فعل الخير أتابه ومن فعل الشر جازاه وقوله عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك أي أن الله لا يريد الشر لذاته إنما أراده لماذا لنتائجه ما هي نتائجه؟ أن يتميز الخبيث من الطيب ما كان الله ليدر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ليعلم من الذي يصدق ويعلم من الذي كذب ليعلم من الذي يؤمن ومن الذي يكفر من الذي يفعل الخير ومن الذي يفعل الشر من الذي يجب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الذي لا يستجيب بل يعرض والعياذ بالله إذن لا تعارب بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية لا تعارب سيأتي معنا مزيد بيان هذه المسألة عند الكلام على القدر والكلام على ثقتين القدرية والجبرية بإذن الله عز وجل فإن المصنف عقد لذلك بابا ذكر فيه الأفعال وذكر فيه القضاء والقدر يأتي بإذن الله تعالى قريبا ويحب أن نقول أننا الآن في هذه الدروس نمشي ببطء ولكن بعد قليل سنفرع لأننا الآن نقرر أشياء تمر علينا مستقبلا فنقررها الآن بتفصيل فإذا مرت علينا مستقبلا أحلنا إلى ما سبق من شرح وكذا قال المصنف وعلم له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر علم وهو العليم الحكيم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وأن الله قد أحاط بكل شيء علما عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم قد يعلم الله المعوقين منكم والطائلين لإخوانهم هلم إلينا يعلم سبحانه وتعالى العليم من أسماء والعلم صفته فهو عليم بعلم عليم يعلم كل شيء ولأنه يعلم كل شيء كتب الأقدار والمقادير فكتابة المقادير أثر من آثار علمه سبحانه كتابه المقادير اثر من اثار العلم لان علمه تام كامل يعلم من قلق وهو اللطيف الخبير بل يعلم سبحانه وتعالى من خلق وهو اللطيف الخبير لكمال علمه كتب هذه المقادير وكتب ان فلان سيفعل كذا وان فلان سيفعل كذا وان فلان سيؤمن وان فلان سيكفر وان فلان سيرزق وان فلان سيحرم هذا لأنه العليم تبارك وتعالى كما قال ابن قيد رحمه الله في نونيته وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلانه وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيانه عليم عليم لا ينسى لا ينسى لا ينسى بمعنى أنه لا ينسى نسيان عدم تذكر. وإنما ينسى من خلقه من نسيه نسيان ترك ثم قال الله عز وجل نسوا الله فنسيه أي تركوا أمر الله فتركه تركوا أمر الله فتركه قال الله عز وجل أحصاه الله ونسوه هم نسوه نسيان عدم تذكر نسوه لم يذكروا ذلك كما نسي موسى وغلامه يوشع بن الحوت بذلك فاني نسيت الحوت لما نسي الحوت علمنا أن هذا ان هذه صفه ناقص العلم الانسان كله علمه ناقص والله تعالى علمه تام كامل جل وعلا لا ينسى شيئا لا ينسى شيئا النسيان عدم تذكر ولم يذكر الله عز وجل النسيان مضافا اليه إلا في باب المقابل والمعامل بالمثل كما في قوله نسوا الله فنسيهم يعني تركوا أمر الله فتركهم الله عز وجل يزيغون في بحور من الضلالة وهو العليم سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تقف الصدور ولكنه عفى لعباده ما تخفيه الصدور من كمال علمه يرى حركة القلب ويعلم حركة القلب إذا تحرك القلب بخير علم ذلك سبحانه وإذا تحرك القلب بشر علم ذلك سبحانه مجرد حركة القلب الخفية التي لا يطلع عليها أحد إلا الله سبارك وتعالى الله عز وجل يعلمنا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تقفوه يحاسبكم به الله لكنه عفى بعد ذلك عما في النفوس كما جاء في الصحيحين على أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى تجاوز لأمة ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا الله تجاوز ما حدثت به أنفسها هنا إشارة إلى علم الله أنه يعلم بحديث النفس يعلم سبحانه بحديث النفس وحينما نؤمن بأن من أسمائه العليم ينبغي أن يكون أثر الإيمان بأن من أسمائه العليم حاضر في حياتي. لا نبيت ما لا يرضى من القول ولا نتكلم بالكلام البذيء لا سرا ولا علنا لأن الله يعلم والله معهم إذ يبيثون ما لا يرضى من القول ونحرص على خطرات القلب والسكنات القلب وحركات القلب أن لا يتحرك إلا إلى خير لأن الله يعلم ذلك يعلم حركة القلب الداخلية إن خيرا فخير وإن شرا فشرط في الصحيحين عن ابن عباس وعن انس في الصحيحين عن ابن عباس وعن انس رضي الله عنهما برب في الصحيحين عن انس ابن عباس الله عنهما ان الله عليه وسلم قال من هم بحسنه فعملها كتبت له بمثلها وفي حديث ابن عباس وفي حديث ابن عباس يقول الله عز وجل لملائكته أرقبوا عبدي إذا هم العبد بحسنة قال الله لملائكته أرقبوه فإن عملها فاكتبوها بعشر أمثال وإن لم يعملها فاكتبوها له حسن هذا, هذا مجرد الهم الهم أدنى درجة من العزل العزل قال الشيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله العزم هو الذي يلزم منه وقوع الفعل هذا العزم بينما الهم نيل القلبي فإن فعل قد كان عزم وإن لم يفعل كان لا يزال هما في القلب مجرد خاطر جاء للإنسان في قلبه أن يصلي ركعتين خاطر فقط جاء في القلب ثم لم يصلي هاتين الركعتين هذا هم في النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل إن عملها قال الله لملائكته اكتبوها بعشر أمثالها وإن لم يعملها قال الله عز وجل لملائكته اكتبوها له حسن ومن هم بسيئة قال الله لملائكته ارقبوه يعني راقبوه الله يعلم حركة القلب الداخلية بمجرد أن يتحرك القلب سيئة الله يأمر ملك مباشرة أن يراقب هذا الشر ماذا يراقب؟ يراقبه في كل فعاله؟ لا يراقب هذه الحركة التي في القلبة ما يا يقول الله عز وجل للملائكة أرقبوه بالنسبة لهذه الحركة القلبية الأمر هذا الخاطر الذي جاء في قلبك يقول الله للملائكة أرقبوه فإن عملها فاكتبوها له سيئة فاكتبوها عليه سيئة, سيئة وإن لم يعملها فاكتبوها له حسن فإنما تركها من جرائي من جرائي يعني لأجل في حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن هم بسيئة فعملها كتبة واحدة فإن لم يعملها لم تكتب عليه شيئة هنا قال من تكتب عليه شيء في حديث ابن عباس القدسي قال الله فإن لم يعملها فاكتبوها حسنا فإنه إنما تركها من جرائه قال العلماء هذا الهم للسيئة إذا تركه الإنسان فإنه إما أن يتركه لأجل الله فتكتب سيئة فتكتب عفو حسنا فتكتب له حسنا وإما أن يتركه لأنه نفيها أو زال خطيره عنها أو انشغالا بأمر آخر شغله عنها فهنا لا تكتب لا له ولا عنه متى تكتب له حسنة إن تركها لله كما قال الله عز وجل فإنه إنما تركها من جرائك أي لأجلي وبسببه قال المصنف واقتدر أي قدرة أراد بذلك قدرة وجاء بها على هذا الوزن وعلى هذا التصريف لمراعاة الوزن والقافي لمراعاة الوزن في شعر قال واقتدر والاقتدار والقدرة صفة من الصفات الله تبارك وتعالى والقدير اسمه فهو القدير والله على كل شيء قدير وقال الله عز وجل والله قدير قدير من أسمائه تبارك وتعالى يقدر على كل شيء وكونه قدير أي لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء ولكمال قدرته خلق هذا الخلق بهذا السناسق العظيم البديع المعجز المذهل للعقول الله تبارك وتعالى يأمرنا أن نرى آثار, خلق آثار قدرته فقال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض؟ حينما ننظر في السماوات والأرض وما فيها نتأمل عظمة قدرة الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ لماذا ننظر إلى الإبل كيف خلقت؟ لنؤمن بأن الله قدير الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثله لتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم خلق سبع سماوات وسبع أرضين وخلق ما بيننا هنا اشاره هذا كله هذا الخط كله اشاره لنا لنعلم ان الله على كل شيء قدير ضد القدره العجز العاجز لا يقدر بينما الله عز وجل قدير انا وزن فعيل يفيد تمام قدرته تبارك وتعالى على كل شيء وإذا علمنا بأنه قدير وآمنا بأن من أسمائه القدير فيجب أن يكون هذا الإيمان له أثر في حياتنا والعلماء يقولون الأسماء والصفات من الإيمان بها الإيمان بآتارها العملية في حياة الإنسان والله تعالى لم يخبرنا بهذه الأسماء والصفات عبثة إنما أخبرنا بها لنؤمن بها لنؤمن بها ولنتلمس آثارها في حياتنا ما فائدة أن نؤمن بأن الله قدير ما الفائدة أن يخبرنا الله عز وجل بأنه قدير فوائد عظيمة أولها أنه قادر علينا قادر علينا إن عطيناه قائد علينا لا يمكن أن نفلت منه سبحانه وتعالى فكون نؤمن بأنه قدير هذا يقود العبد أن يطيع الله عز وجل وأن لا يعطيه لأنه يعلم أن الله قدير كما يقول المخلوق المخلوق أنا بقدر عليك أعمل حساب أنا بقدر عليك ماذا تستفيد فيما يهددك الإنسان ويقول له أنا أقدر عليك تخاف منه عليك كذلك وتحكم له ألف حساب الله عز وجل يخذرك بأنه قدير لما بأ؟ لتحسب لأمر الله عز وجل حسابه الصحيح ولتطيع الله تعالى ولكي لا تقالفه ولكي لا تعطيه لأنه قدير قادر على أن يعذبك قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرض لكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعضا قادر قادر أن ينزل عليك عذاب من فوق, من فوق الأرض من السماء صائقة صيحة أمطار مدمرة وعواصف مهلكة أو من تحت أرجلكم براكين زلازل خطف والعياذ بالله أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض يجعلكم فرقا متناحرة متقاتلة متدابرة متلاعنة والعياب بالله هذا يلعن هذا وهذا يلعن هذا لما نزلت هذه الآية والحديث في الصحيح أنزل الله تعالى قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعود بوجه لماذا استعاد من العذاب الذي يأتي من فوق لأن العذاب الذي يأتي من فوق يدمر في الغالب كل شيء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك قال الله عز وجل او من تحت ارجلكم قال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك لان العذاب الذي ياتي من تحت الارجل يقضي على الكل على كل شيء قال الله عز وجل او يلبسكم سيع او يضيق بعضكم باس بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اهون وفي لفظ هذا ايسر هذا اهون اهون أن يلبسنا سيعا قد قتل واحد ويحيى من أن يأتينا العذاب من فوقنا فنباج كلنا أو يأتينا العذاب من تحت أرض جولنا فنهلك كلنا وعيابنا قال أعوذ بوجه فلما قال الله عز وجل أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أهلك هذا أهلك هذا من آثار الإيمان بأنه قديم وأسار الله على إلى هذا الأثر في كتابه فقال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير لماذا يجمعهم سبحانه وتعالى لماذا يجمعهم؟, لماذا يجمعهم يوم القيامة وهو على جمعهم يوم القيامة إذا يشاء قدير لماذا يجمعهم يجمعهم ليجزي الذين أساءوا الذين أحسنوا بالحسنة وعد جل الذيء تاء بما عمل الاذا قلنا قال الله عدل وهو على زعيم الى يشاء القدير فاخبر عباده انه سيجمع يوم يجمع الله الغسل فيقول ماذا اجد فيجمعهم الله عز وجل ليكون بعد ذلك الجزاء للمحسنين الحسن ويالجنة وللمسيئين نارا تلظى رائح لها إلا الأشقى فإذا علم العبد أن الله قادر على هذا الجمع أطاع الله عز وجل وترك المحسن وآثر آخر من آتائي اسمه القدير إذا علمنا أنه على كل شيء قدير يلزم من ذلك أن نستمصر به أن نستمصر به فهو قادر على أن يدمر أمريكا وأن يدمر إسرائيل وأن يملكهم في لحظة قادر أو ليس بقادر قادر علمنا ذلك من اسمه القدير فإذا علمنا ذلك طلبنا منه سبحانه عز وجل وسألناه بكما بقدرته أن يدمر هؤلاء الكفار الذين تسلطوا على رقاب المسجدين قال المصنف رحمه الله بقدرة تعلقت بممكن كذا إرادة فعي واستبني بقدرة تعلقت بممكن بقدرة هي قدرة الله عز وجل تعلقت بممكن أي تعلقت بأمر غير مستحيل لذاته فإن المستحيل نوعان مستحيل لذاته ومستحيل لغيره الله تعالى على كل شيء قدير حتى الذي لم يكن يستطيع أن يكونه سبحانه لكن قال المصنف بأذرة تعلقت اشار أشار بذلك إلى المستحيل لذاته المستحيل لذلك هل يستطيع الله عز وجل أن يخلق مثله هل يستطيع آه. هذا مستحيل لأن الله عز وجل قال قل هو الله أحد لا يمكن أن يوجد مثله ليس كمثله شيء ولهذا المصدق قال بقدرة انتعالها بممكنه اتعالها قد بأمر غير مستحيل لأن المستحيل لا يمكن أن يقع لأنه يعارض خبر الله عز وجل وخبر الله صدر خلاله الله أخبر أنه إله واحد وأنه أحد وأنه ليس مثله شيء فلما قال قدير أراد أن يبين أن هناك مستحيل في هذا الأمر ليس لأن الله لا يقدر عليه إنما لأنه ينافي تمام قدرته وتمام علمه وتمام وحدانيته ولو كان لعب لو كان معه فيه ناهه قله الا الله لفشد ذلك لا يوجد يكون الا اله وهنا قد تعلق بممكن هذا من نسنا نسنا كلام الفلاسفه وعلماء الكلام نسمع نسمع مختالون لهذا الكلام وهذا الاضطراب قد لا يخطر على بال الكثيرين أن الله عز وجل هل يفتطيع هل يخبر الله أن يخلق مثله أي أن يخلق إله مثله نقول هذا أمر محال ومستفيل ولا يرد ذكره لأن الله أخبر في آيات الكثيرات أنه ليس كمثله شيء وأنه واحد أحد وأنه إله واحد سبحانه وتعالى لكن علماء الكلام يفصلون هذه المسائل تفصيلا يطيعهم في بعض الأشياء التي لا داعي من إراضها وذكرها وإنما ذكرنا هذا لضرورة قول المسلم اتعلم قد يممكن لأن معنى قول اتعلم قد يممكن قد يفهم أحد أن هناك الشر لا يأبر عليها الله عنه فأردنا أن نبين أن المستحيل نوعان مستحيل لذاته وهو أن يوجد إله الآخر مع الله هذا مستحيل هذا مستحيل لذاته ومستحيل لغيره أن يرجع الناس من الآخر إلى الدنيا هذا ممكن ها؟ هو ممكن لكنه مستحيل أن يقع لأن الله عز وجل أخبر أنه لم يرده بعد ذلك كلا إلا كلمة هو قاقلها خلاص لا يرجع بعد ذلك من الآخرة إلى الدنيا مرة أخرى ولو رجع الله أخبر عنهم عن أمرهم وعن أعمالهم قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نموا عنه وإنهم لكاذبون لكنهم لا يردون ولا يرجعون إلى هذه الدنيا مرة أخرى كَدَا إِرَادَةٌ فَعِي وَالْسَبِيلِ الإرادة والقدرة متلازمان الإرادة والقدرة متلازمان وهما في المعنى مختلفين. مختلفان الإرادة مختلفة على قدر ولكن هما متلازمان يعني يوجدان معاً القدرة والإرادة يوجدان معاً خلق فعلمنا من خلقه سبحانه وتعالى أنه قادم وأنه أراش يريد أن يخلق فيخلق سبحانه وتعالى قال العلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليدي مطلق العلم والكلام تعلق بكل شيء إنما أمره إذا أراش شيء أن يقول له كن قوله كن هذا كلام الله عز وجل يقول للشيء قل يتكلم سبحانه وتعالى قل كن فيكوك المسنف قال والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا قليل فاسمع هو علي ويخلق تبارك وتعالى بعلم بعلمه يا سبحانه يخلق الشيء كما أراد ويخلقه بالكلام وعطاؤه كلام إذا أراد أن يحطيك سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكوك تأتيكاً أخذ أنه سبحانه ما أراد وما قدر سبحان قال وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر وسمعه سبحانه كالبصر سمعه وبصره سبحانه وتعالى محيط بكل مسموع وبكل مبصر كل كلام هذا الكون الله تعالى يسمعه سواء كان هذا الكلام خفيا أو كان هذا الكلام علديا يعلم السر و... وكل شيء يقع ويحدث في هذا الكون الله تعالى يراه سواء كان هذا الشيء كبيرا أو كان هذا الشيء يسيرا ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو راجعه ولا قمسة إلا هو ساجسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان معهم بعلمه معهم بسمعه معهم ببصر معهم بعذبه يعلمهم سبحانه وتعالى معهم بسمعه يراهم في أي مكان كان. لو كانوا في باطن الأرض لرآهم الله تباغة وفعال ولو تتمنوا بكلمة خفية فالله يسمعها لا يخفى عرئيه شيء من أمر عباده قالت مصنف الله قصهم في مبحث القرآن فقال وأنما جاء مع جبريلي من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم فعي الورى بالنص يا عليم وليس في طوق الورى وليس في طوق الورى هنا كلمة سابقة عندكم موجودة من أصله وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيعوا سورة من مثله قال مسلق وأننا جاء أن هذه تستخدم للتقرير والتأكيد الكلام الذي يراد أن يقرر بتباك يستخدم له أن وإن لهذا الله تعالى يقول إن الأبرار لفي نعيب إن هذا أمر متأكد وثابت لا نزاع فيه ولا شك وإن الكجار لفي الجحيم إن هذا أمر متقرر وثابت لا شك فيه فإن وأن تستخدمان للأمر المتقرر السابت الذي لا يشك فيه قال المصنف وأنما جاء مع جبريل. جبريل عليه السلام هو الموكل بالوحي كما قال الله عز وجل نزل بنا الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين جبريل هو الأمين مقتملا على الوحي وهو صاحب الوحي الذي ينزله على الذي يبلغه لجميع الأنبياء من عند الله تبارك وجعله وجبريل هو اسم هذا الملك وهو ملك من ملاتكة الله عز وجل كريم عند الله تبارك وتعالى محموب محبوب عند خلق الله عز وجل خلافاً للمشركين الذين كانوا يبضلون جبريل ويحبون ميكاين لأن ميكاين موكل بإنزال مطر وجبريل موكل بإنزال الوحيد وهم كفروا بأن يصبح الله عليه وسلم فكانوا يحكون ميكائين ويقضون جبريل فأنزل الله تعالى قوله كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فعادوا جبريل لكونه جاء بالوحيد وهم في الحقيقة لم يعادوا جبريل إنما عادوا رب جبريل لأن جبريل ما هو إلا ملك لا يحصل الله ما أمره ويفعل ما يؤمره الله يأمره أن يبلغ هذا الوحي فيبلغه لا يزيد فيه حرفا ولا ينتص منه حرفا فهل في الحقيقة عاد ورب جبريل الله تبارك وتعالى والجبريل ستمائة جناح كما جاء في الصحيح قال أعيتهم من هبطا للسماء سادا بجناحي ما بين المشرق والمغرب له ستمائة جناح وهو من أعظم الملاتكة خلقا وخلقاً عند الله تبارك وتعالى قال أن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والسنزيل من محكم من هنا بياني أي أن ما جاء به جبريل أمر محكم لا نزاع ولا خلاف فيه هو كلام الله تبارك وتعالى وهو القرآن الكريم وهو القرآن العظيم من محكم القرآن قرآن مصدر قرأ يقرأ القرآن فهو مقروح قرآن بمعنى مقروح سماه الله عز وجل قرآنا لأن الناس يقرؤونه قال الله تعالى وقرآنا فرقناه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكر ونزلناه تنزيلا والله عز وجل أول ما أنزل أنزل قوله اقرأ باسم الذي خلقه فسمي قرآن قرآن لأنه مقروح قراه النبي عليه الصلاه والسلام وقراه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقراه رب العالمين على جبريل الامين قال في محكمه القراني والتجويدي الاصل ان الواو تفيد المغايره الاصل ان الواو جاء محمد هو زيد محمد هو زيد كيف علمنا أن محمد ليس بزيد؟ بالواو الأطوأ أن الواو تفيد المغاية لكن قد تفيد الواو عطفاً عطف صفيفة على موصوف آخر فهو محكم وتنزيل الطرآن محكم أريد كذلك وهو تنزيل كما قال الله عزّج تنزيل من عزيز حميد تنزيل الكتاب الله عزّج النزّل هو تنزيل من الله كبارك وتعالى فهو محكم ومنزل في نفس الوقت الله نزل أحسن الحديث كتابا متشادها متانية تشعر منه جلود الذين يخشون ربه قال المصنف كلامه أن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه أن ينصب فعلي لذلك كذلك أو ينصب اسمين, ينصب اسمين ينصب اسمين ينصب اسمين يسمى الأول اسمها وهو اسم إنما حكمه منصور والثاني خبرها وهو مرفوع المسلم قال وأنما جاء مع جبريل اسمه هنا الجملة من ما هذا اسمه أن خبرها كلاما أن أتضعا أن ما جاء مع جبريل كلامه يعني كلام من؟ كلام الله تبارك وتعالى أراد المصنف أن يطرر هذه الطو Pink ما جاء مع جبريل وما هو الذي جاء مع جبريل؟ القرآن أن القرآن كلام الله هذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى واراد أن يقرر هذه الحقيقة وهذه الاحوال وهذا الامر الهام لان هناك طوائف انكرت هذه القضيه كالجاهليه وكان المعتزله وكان هذه ثلاث طوائف انكرت هذه القضيه قالت الجاهليه والمعتزله الله لا يتكلم اصلا العياذ والقرآن ليس بكلام الله تباره وتعالى في العيادة وأما المعتزق وأما الأشاعر فقالوا الله تكلم بالقرآن في نفسه اتداءا ثم خلق القرآن بعد ذلك في جبريل نزل بعد ذلك جبريل بهذا القرآن المخلوق إلى محمد صلى الله عليه وسلم هل قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله خلق القرآن في جبريل لم يقل نعم بهذا وإنما أوحى الله عجل وجل بالقرآن إلى جبريل والوحي هو الاعلام بخثاء وجبريل جاء لهذا الوحي إلى محمد oils والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يوحى إليه في لحظة الوحي لا يسمع أحد من الناس كلام جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فالوحي هو الاعلام بخثاء الصحابة لا يسمعون لكن الوحي كان يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بها روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين تقف عند هذا وأؤمن في التفسق قادم بإذن الله عز وجل وعقد الصلاة نجيب على الأسئلة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصلى الله